ثَُّ يَعودونَ لِمانهُ عَنْهُ وَيتَن جَوونَ بِالإِثْمِ وَلودُوانِ وَمَصَة الرسُول وَإذَا جَاءُكَ حَيَّكَ بِماَالَم يُحَيّكَ بِهِ الله وَلَقولُون وَلَقولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَ لَا يُعََِّبُونَ الللهَّ بِمانَ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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاعِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ